فما كان دعواؤهم إدجاهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا إلا إن كنا قالوا إن كنا ظالمين فلا الذين أرسل إليهم ولا المرسلين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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس لم يكن لَمْ الساجدين مِنَ ما قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أمرتك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 فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفا لعليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما أَلَمْ أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما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 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين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 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني آدم إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ منكم يقصون عَلَيْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا ولا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ واستكبروا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا النار أَصْحَابُ النَّارِ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 لما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا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 ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا, لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا, ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب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 سقناه لبلد ميت فأنزلنا, فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا, فأتنا بما تعدنا إن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 سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمتنا منا وقطعنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفون من آمن منهم أتعلمون, أتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي امنتم به كافرون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 بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إلا أن قالوا من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 قد جاءتكم الْكَيْلَ من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا, الناس ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إِن كنتم مؤمنين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 وَلِفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لئن اتبعتم شعيبا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 أفأمن أهل اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امِن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون افا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن نَّحْشَأَهُمْ أَلَمْ نَشَأْ وَأَصْبَنَاهُمْ أَلَمْ نَشَأْ وَأَصْبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا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 قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم, ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمن والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فلما كَشَفْنَا عنهم الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هم بَالِغُونَ إِذَا هُمْ ينكثون فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كذبوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَرْسَلْنَا الْقَوْمَ الذين كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الحسنى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ودمرنا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ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 ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلىه وهو فضلكم على العالمين. وإذا أنجيناكم من آلة فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم.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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أَفَاقَ قال سبحانك تبت إليك وَأَنَا أَوَّلُ المؤمنين قال يا موسى إِنِّي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 انهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم حبطت أعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون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 ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها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 المعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم.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 لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه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 وإذ قيل الْقَرْيَةَ اسكنوا هذه حَيْثُ وكلوا منها حيث شئتم وقولوا, وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم, نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فَأَرْسَلْنَا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 فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عماله عن عنه قلنا لهم كونوا قِرَدَةً خاسئين وَإِذْ تَأَذَّلَ رَبُّكَ ليبعثن عليهم عَلَيْهِمْ يوم يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَنَ اللَّهِ إِلَّا الحق وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يمسكون بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ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 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل علي يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي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 فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشرفون أيشرفون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نَصْرًا ولا أَنفُسَهُمْ ينصرون وَإِنْ تدعوهم إلَى الهدى لَا يتبعوكم سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَدَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ